119. وإن جانا من هذه لنكونن من الشاكرين 110. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون 111. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا على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 قدمت لكم هذه التلاوة من موقع تي